بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ومحمد الله وصحابه الجميع قرر رحمه الله وإن قالك الميتة والدمي والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين أي لمين وشيئا فظهار لازال مصنف رحمه الله يذكر ألفاظ كناية قد تقعوا طلاقا وقد لا تقعوا طلاقا قال وإن قالك الميتة يعني وإن قال الزوج لزوجته أنت كالميتة يعني يذكر أشياء هي محرم عليه كالميتة لا يجوز له أكلها كما قال سبحانه إنما حرم عليكم الميتة فلو قال لها أنت كالميتة يعني أنت حرام عليك الميتة هذا لفظ كناية على قول مصنف يقع ما نواه من طلاق فإن نواه طلاقا يقع طلاقا وإن نواه ظهارا وقع ظهارا وإن نواه يمينا وقع يمينا وكونه يكون طلاقا هذا ظاهر بالنية وكونه يقع ظهارا لأن على قول مصنف أنت علي حرام أو أنت كالميتة تساوي عند المصنف أنت عليك ظهر أمي فعنده كالظهار ويقع يمينا أنت كلميته يعني من ناحية المنع وأجر السلف رحمه الله أن ما كان فيه حث على الطلاق أجره حكم اليمين ف. يكفر فيها أو يحنث وسيأتي قال وال والدم يعني كما أن الدم محرم علي شربه فأنت أيضا محرم عليك الدم لأن الله يقول إن حرم عليك الميت والدم، فلا يجوز للمسلم أن يشرب دما فهنا إذا قال هذه اللفظة لفظة كناية النواه بأحد الأمور الثلاثة يقع ما نواه والخنزير كذلك لأنه محرم أكلها وكذلك لو قالنتي كالغراب أو كالكلب أو كالعقرب أو كالثعبان وغير ذلك من الفاض التي هي محرمة على المسلم الحكم فيها يقع ما نواه بالأمر ثرها طلاق يمين ظهر وإن لم ينوي شيئا يعني منواه طلاقا ولا ينواه يمينا ولم ينوه أيضا ظهار وإنما قال تلفظت بهذه اللفظة لزوجتي على قول مصنف يقعوا ظهارا والقول الصحيح أنه لا يقع ظهار لا يقع ظهارا بأحد هذه بهذا اللفظ كلميت وميميا يعني مما حرمه على نفسه ويكفي فيه كفارة يمين إذا حنف ثم بعد ذلك قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما قوله وإن قال حلفت بالطلاق المقصود ب حلفت بالطلاق يعني أن يقول علي الطلاق يعني يلزم نفسه بالطلاق فكانه ساوى هذا بالحلف في الحث أو المنع أو التخويف أو التهديد وليس معناه وطلاقي لك لأن هذه اللفظة لا تجوز لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل وحده فهم من الفاضي الشرك. فمقصود الفقايد قال حلف بالطلاق يعني ألزم نفسه بفعل هذا الأمر كإلزام اليمين له بقوله علي الطلاق ومثل كان يقول والله لأطلقك إن لم تشرب الشاهي مثلا. وكذلك لو قال الزوج لزوجته وكذلك لو قال الزوج لآخر علي الطلاق تأخذ هذا الكتاب هدية حكمه نفس هذا الحكم أنه يمين على القول الصحيح وسيأتي مزيد بيان لمثل هذه اللفظة المقصود أنه إذا قال حلفت بالطلاق وكذب يعني يخبر قال الآخر خذ هذه الساعة قال ما قال أنا حلفت بالطلاق وهما حلف فعلى قول مصنف يلزمه حكم عند القاضي. فلو أن الزوجة سمعت بهذا الخبر ورفعت أمره إلى القاضي على يقع طلاقا حتى ولو كان كاذبا والقول الثاني أنه لا يقع طلاق ولا, يقع ولا يلزمه أيضا كفارة يمين لأنه لم يحلف وإنما كذب مثل لو أن الشخص قال حلفت بأني أقتل ما حلف فلا يلزمه كفارة يمين إذا لم يقتله وهكذا لذلك قال وهو كذب ولو قال حلفت بالطلاق وهو صادق يلزمه ظاهرا وباطنا فمثل لو قال علي الطلاق إذا لم تدخل بيتي زوجتي طالق هل قوم صنف تطلق لأنه صادق في ذلك فإذا لم يدخل تطلق وسبق لكم أنه حكم حكم اليمين لفظت علي الطلاق نعم صلى الله عليه وسلم محمد يقول لو قال عليه الزواج أن تأتي معي ولم يأتي الحكم مثل لو قال علي النوم لو ما تأتي معي هذا حث نفسك يعني حث للنفس لا يجري عليه أحكام الطلاق طيب عبدالله لو قال شخص الآخر والله لو ما تدخل سأطلق زوجتي كم طلقته ها ليه نعم لأن سأطرح واحد. طيب يا عاصم لو قال زوجتي طالق إذا ما دخلت البيت علي الط زوجتي طالق إذا ما دخلت البيت وما دخل تطلق أيوم جاءت إن شاء الله في تعليق الشروط. طيب يا براء يقول هل معنى أن لفتك علي الطلاق وعلي الحرام يمين؟ إيش تقول؟ على القول المسنفين وقال شخص علي الحرام نعم يا سامي علي الحرام نعم يا شمراني على القول المسنف في ظهار طيب لو نوه طلاق يا نعم حتى لو نوه الطلاق ظهار على القول المسنف ظهار أيها أول فصلاً ولو قال أنت علي إحرامك ظهر يمي فظاهره لنو به الطلاق.